هتعلم لا ما هنتعلمش معلش هنعلمه ان شاء الله بس انا عندي امتحانات في المدرسة في المدرسه فالشغل فمطحون شويه هنعلمه ان شاء الله ماشي مين اللي محمد عمار هنا هقول لك الاجابات ازاي وانت اتعلم ماشي اه حبيبي حاج اسئله آه لا لكن في كنت محتاج بس خلاص فرحت <تصفيق> يعني لا خلاص عاملها السلام عليكم يا عمي <تصفيق> أنا ما فتحت مدرسة مشكلة إنه ما بروح دي متخوف <تصفيق> حتى كنت أضل ما أدرس زين بقى كان اللي وصلني اعتذر وتعالى شوف حد يدرس واديني غلط هنا رأيي بدرس بير ساكن هنا بس سنة كبيرة ستين سنة فبخل حد ياديني غلط عن بس هو الحذر هو أخذ زبتي بسواة أظلم دائرة هو أنا مديو عربية بس أخذها نعم يعني أصلي الشرف شكايني بس لو أنت عادي عرفت و... القطرة ما عرفت فينزل... من ساكن من ساكنة محمد Salah, vaan se on الحمد لله والسلام والصول لله مشهور بالله طيب احنا المرة الفاتت خلصنا ايه احنا كنا الاول اتكلمنا للكلمة كلمة وبعد كده منها الاسم وال والفعل, والفعل والحرف بعدين اتكلمنا الاسم وبيننا علاماته واخسامه مبني ومعرب والمبني ده اخسام بعدين اتكلمنا على الفعل وبرضه الفعل واخسامه ماضي وامر ومضارع اتكلمنا على كل واحد فيهم يعرف يعرف بايه يعني ارسامه من ناحية البناء لعراب ماشي ان شاء الله النهاردة نتكلم على الحرف بيقول ايه الحرف الحب هنا ماشينا ماشينا قايم جدا طيب يقوله أما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح فبيقوله أما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل يبقى الحرف بتعرف يقوله هو لا يقبل شيء من علامات الاسم ولا يقبل شيء من علامات الفعل زي ايه زي هل يعني اللي هو الاستفهامي يعني هل تلعب بكذا مثلا او هل ذكرت كارت او كده وزي بل يعني ايه لم افعل كذا بل فعلت كذا بل دي ايه ده حرف وليس منه ليس من الحرف مهما واذنا في الاصح يعني في الاصح عند الايه عند الشيخ وفي خلاف مهما واذنا مش حرف بل ما المصدريه يعني بل منه مال مصدريه فعنده مال مصدريه حرف ولما الرابطه كذلك harf. الاصح برده طيب لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نح هل وبل فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال ماشي فانتفى أن يكون اسميني وأن يكون فعليني يعني مش ممكن يكون اسمين ولا ايه فعلين وتعين ان يكون حرفين ليس لنا الا ثلاثة اقسام وقد انتفى اثنان فتعين الايه الثالث كلام منطقي يعني. ماشي؟ علم منطق بس بثلاثة ولما كان من الحروف مختلف فيه هل هو حرف أو اسم نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الامر يعني عشان في خلاف انا اقول قلت... لكم زي ما قلت في القابل كده الخلاف انا برضه اقول لكم اللي في خلاف هل هو حرف ولا اسم فهو اربعة اذ ما ومهما ورأي الايه رأي الشيخ في الاتنين دول اللي هما مش حروف ما اسماء وما المصدرية وما الرابطة ورأي الشيخ اللي هما ايه او الامام اللي هما حروف فاما اذ ما فاختلف فيه سي وغيره فقال سيبوي إنها حرف بمنزلة إن الشرطية فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم وقال المبرد وابن الصراج والفارسي إنها ظرف زمان وإن المعنى في المثال ماتا تقم أقم واحتج بأنها قبل دخول ما كانت اسما والأصل عدم التغيير وأجيب بأن التغيير قد تحقق خطأ بدليل أنها كانت في الماضي فصارت للمستقبل فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى ألبت وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر دلبا دلتي أول حار أول أول حاجة اختلفوا فيها هو حرف اسم إذن فسبوي قال هو حرف بمنزلة إن الشرطي ماشي إذا إذ ما تقم أقم معناها إن تقم أقم ماشي وهو ده الظاهر فيها اللي هي إن تقم أقم يعني لو قمت هكوميا ماشي أما المبارد وابن الصراج والفارسي قالوا إنها ظرف زمان فبالتالي تبايس وقالوا المعنى في الكلام ده متى تقم أقم يعني في الوقت اللي أنت هتقوم فيها أقوم فيه فهو ظرف زمان بمعنى متى يعني زي متى طيب احتجوا بإيه بقى أنها قبل دخول ما لي هي إيه يعني وإذا كانت إسمًا والأصل عدم الإيه التغيير ماشي ده احتاجه فقوم أصحاب سبوي يعني العلماء اللي هو اللي بيرجحوا كلام سبوي أجابوا على ذلك بأن التغيير قد تحقق خطأً لبديل أنها كانت للماضي فصارت للايه المستقبل أنت بتقول إيه إذا يعني إيه ففلاولا إذ بلغت الحلقوم بلغت دي إيه إذ بل إذ دي أصلاً إيه للماضي لما بتقول إذ ما بتخنال الإيه المستقبل إذ ما تخم في المستقبل يعني أما فلولا إذ بلغت الحلقوم مثلا فإذ هنا للإِنْ فأصل إذ للإِنِ المود فلما دخلت عليها ما خليتها للمستقبل فبالتالي إيه فبالتالي المعنى بتاعها نزع ماشي وفي هذا الجواب نظر يبقى من المام من هشام معطلد على كلام العلماء اللي بيجدوه سبوي في الرد بتاعهم ده ليه لأن خروج الكلمة من دراتها على زمان إلى زمان آخر لا يلزم منه خروجها عن أصلها في كونها اسما او فعلا يعني دي اسما دعوة او اسم لا دي لها دعوة بايه بالزمان لكن مناش دعوة بالاسم و الفعل فمثلا الفعل الماضي دل على الايه الزمان الماضي اندخلت عليه اين الشرطية دل على ايه زمان مستقبل ولسه هو ايه فعل ماضي فقال الجواب ده نفسه مش مقنع ماشي فمن إن شاء على الايه على الجواب ماشي ماذا الجواب هم؟ طب ايه الجواب بتاعه هو الجواب بتاعه ايه؟ هو مطابق على الجواب ده طب ايه الرد الصح ايه الرد الصح وعنده اذنائي اه عنده زي زي المبرد من الصراج والفارسي وبيستدل وبيستدل بنفس كلامهم اللي ان أصل... اللي هي... اللي هي قبل دخول ماه كانت اسما والاصل عدم التغيير ماشي؟ طيب واما مهما فزعم الجمهور انها اسم هو خليبا لكم ابن هشام يعني استلاح زعم عند بعض العلماء اللي هو بيبقى رفضه ابن هشام عنده زعم مش رفضه زعم يعني بمعنى استدال عنده يعني مثلا ابن هشام قال زعم مش معناه ان هو رفض الرأي لا ممكن يكون بيقيده فقصو زعم بالمعنى اللغوي مش بالمعنى العرف اللي عندنا اللي هو بمعنى زعم يعني انه مش موافق على اللي هو بيقول ماشي فزعم الجمهور انها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية فالهاء من به عائدة عليها والضمير لا يعود الا على الاسماء يبقى الاي مهما تأتنا به من آية فبه دي عائد على ايه؟ على مهما صح؟ والقاعد عندنا اللي الضمير لازم يعود على حاجة قبل كده يعني ما ينفعش تقول به تعود على آية عشان آية بعد ايه؟ به ماشي؟ فعندنا قاعدة النحوية بتقول اللي الضمير لازم يعود على اللي قبليه ما يعودش على اللي بعده الحاجة التانية اللي هو لا يعود الا على الاسماء فبالتالي مهما دي ايه؟ مهما دي اسم ماشي وزعم السهيني وابن يسعون أنها حرف واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم طبعا ده من الأشعار اللي, اللي فيها حكمة جنبها وكويس اللي احنا نحفظه يعني ماشي مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها يعني وإن حسبها تخفى على الناس تعلمه يعني أي واحد عنده إي صفة حتى ولو حسب اللي هو هيرف يخفيه على الناس في الآخر هتتعرف يوم من الأيام مفهوم معنا طيب بيقولوا وتقرير الدليل عندهم يعني أنهما أعرب خليقة اسم لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير وكونوا مهما لا موضع لها من الاعراب إذ لا يليق به بها هنا لو كان لها محل إلا تكون مبتداً والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقع خبرا له وإذا ثبت ألا موضع لها من الاعراب تعين كونها حرف عشان إيه الحرف هو اللي ليس لهم موضع من الاعراب إيه معنى الكلام ده بيقول إيه وتقليد الدليل أنهم اعرابا خليقة اسما لتاكن تاكن خليقة عند امرئ ماشي يبقى عايزين يقولوا ايه؟ اللي ايه تكون خليقة عند امرئ فالخليقة دي ايه اسم تاكن ماشي وجرت عشان قبلها حرف جر زيت فبي ايه؟ فبيجرها لفظا لا معنى فهي بتبقى مبتدأ ولكن من ناحية النطق يعني بتتنطق مجرور ماشي وعند مرئ ده خبر ايه خبر تك طيب فقالوا طيب يبقى احنا اعربناها كده فتعين خلو الفعل من الضمير الفعل اللي هو ايه تكن ماشي وكونه مهما لا موضع له من الاعراب ليه علشان احنا لو قلنا ان مهما مبتدأ اسم يعني وبالتالي هيبقى مبتدا المبتدا اللي ليه خبر جملة شرط من شروطه اللي يكون في رابط يربط الايه الجمله ديت دي. لو انتم فاكرين زمان كنا بنقول ايه كنا بنقول مثلا احمد يلعب ماشي فاحمد ده مبتدا يلعب مكون من ايه الفاعل وفاعل والضمير المستتر ده الرابط ماشي اللي في الايه اللي هو الرابط هو الضمير المستتر اللي هو ده اللي لنا على الايه لاحمد مبتدا فقال لك أي مبتدأ لازم وبعديه جمله خبره جمله لازم يبقى فيه ايه رابط فالرابط ده ممكن يبقى ضمير منفصل يعني هو مثلا ممكن يبقى ضمير مستتر ممكن يبقى كان فيه ثلاث حاجتين تانيين يعني ماشي فهنا بيقولوا ايه بيقول ومهما لو قلنا ان هي مبتدأ يبقى تكن عند امرئ من خليقة هي جملة الخبر بتاعتها طب جملة الخبر ديت جملة تامة فيش ضمير فيها يعود على المرتدأ ليه عشان خلي من خليقة دي ايه دي اسم تكن وعند امرئ دي خبر تاكن فما فيش رابط فبالتالي ما تنفعش تبقى مبتدأ ده كلامه وبالتالي مش اسم يبقى نهاش موضع من الإعراب يبقى حرف نرجع بقى نيروا الكلام بيقول وتقرير الدليل أنهما عربة خليقة اسم لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير ماشي ليه خلو الفعل من ضمير عشان أنا أصرحت لكم ده اللي خليقة دي اسم تكن وعند امرئ ده ايه خبر تكن فبالتالي ما فيش ضمير ماشي فضل يعني ما خلو الفعل من آه يعني يعني تعين اللي الفعل اللي هو تأكن مفروش ضمير تعين يعني تأكد اللي الفعل اللي هو تأكن مفروش ضمير ليه علشان خليقة دي اسم تاكن وعند وعندمريئ دي خبر تأكن ما فيش ضمير وإحنا مشطرتين عشان المبتدى ينفع يدخل على الجملة سواء جملة فعل اسمية يبقى فيه ضمير ليه نشوف وكونوا مهما يبقى تعين خلو الفعل من الضمير وكونه يعني وتعين كونه مهما لا موضع لها من العراب ما كده مهما تبعيه لا موضع لها من العراب إذ لا يليخ بها هنا لو كان لها محل إلا تكون مبتدا يعني ما لهاش حل خالص إلا لا يتبعيه مبتدا والابتداء هنا متعذر ليه متعذر لعدم رابط يربط الجملة اللي خبرا له ما فيش ضمير يربط لنا وإذا ثبت ألا موضع لها من العراب تعين كونها إيه حرفا ليه عشان الحرف هو للموضع العرب، أما الاسم الفعل ليه موضع من العراب والتحقيق بقى ان اسم تكن مستتر تقديره يعود الى مهما ومن خليقة تفسير لمهما كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية ومهما مبتدأ والجملة خبر يبقى رأي الجمهور بقى إيه وبنهشان معاهم اللي مهما دي مبتدى ماشي وتكن عند امرئة امرئ من خليقة تكن والضمير المستتر بتاحها بل الايه بل الايه دا الخبر وبعدين من خليقة دي تفسير للضمير المستتر ده نفهم معنى فعنده بيقول ايه مهما دي مبتدا تكن هي في ضمير مستتر اللي هو يعود على المبتدا ماشي فمهما تكن هي اللي هي مهما دي عند امرئ من خليقه لا هي دي يعني ايه ضمير مستتر ضمير مستتر إيه اللي فسره لنا كلمة من خليقات فمن خليقاته عنده إيه؟ بيفصر الضمير ومستتر مش هو اسم تاكن بيقول للتحقيق أن اسم تاكن مستتر تقديره يعود إلى مهما ماشي؟ ومن خليقاته تفسير لإيه؟ تفسير لمهما وللضمير اللي هو بيعود إلى مهما ماشي؟ أنا هقولك دلوقتي كما أن من آية تفسير ما ما ننسخ من آية ما هنا مش نافية ما هنا إيه يعني إل ننسخ يعني ماشي هي تكون هي مهما تكون هي عند رين من خديقت ماشي تبركزوا معي مهما ده عند الايه الجمهور اسم شرط جازم مهما اسم شرط ايه جازم يجزم فعلين ماشي الاول تكن والثاني ايه تعلم ماشي مهما تكن عندما خلق خات وان خلع عن نسيه دون اطردي تعلمي ماشي طيب تكن بقى فعل مضارع ايه ناقص يرفع الاسم وينصب الايه الخبر وهو فعل الشرط مجزوم وعلامه جزم الايه السكون طيب اسمه بقى اسم تكن عندهم ايه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود الى ايه الى مهما يعود الى ايه مهما طب ليه جعل بيعرف ما رضقوش ماشي ماشي طيب وهنعرف منه بعد كده المقصود بهي دي اللي هي اللي الخليقة ماشي عنده هيبقى ظرف مكان عادي والمرء المضاف إليه ومن خليقة بيان للمهمل بيان ليه ده داء إعراب الإ الجمع فواحد يقول طب ما عربهش زي السهيلي وراحون إليه عشان هم عندهم دليل بيدل اللي مهما ايه اسم وهو اللي جابوهم من الايه اللي الهاء اللي احنا قلناه في الاول بقى اللي, اللي بن هشام إيه؟, ايه ماشي طب هل اللي قالوه ده الاعراب بتاعهم ده طبيعي اه طبيعي ليه احنا مثلا بنقول ايه في المثال اللي قبل كده حتى اللي هي ايه مهما تاتينا به من ان احنا قلنا ايه مهما ايه مبتدأ صح؟ تأتينا به ده خبر من آية دي فصرت لنا ايه معنى ما؟ ماشي ودي موجود زيها في اللغة كتير متى؟ مثلا متى الساعة؟ متى مبتدأ؟ والساعة ايه؟ خبر صح؟ الجواب بتاع متى الساعة مش قصلي متى الساعة يعني متى كذا مثلا متى اللعب الساعة الثامنة مثلا هو اللعب هو لنا يعني جاوب لنا على متى مفهوم ففي ففيه جواب على السؤال وفي برضو بيفصر لنا المعنى بتاع الشرط او المعنى بتاع كذا فده موجود في اللغة كتير فهم قالوا طالما ينفع نعريبه على الاصل نعريبه على الاصل ماشي؟ قطع يعني احنا. لك ما حرف, حرف عند الجمهور عن اسم شرط جازم اسم ولا حرف اسم اسم شرط ما هو اللي هي بيزر اه. اه. اه في اسماء بتجزم زي متى تقم اقوم متى اسم اين تفعل كذا سيكون كذا مثلا فاين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 من العلامات اللي احنا قلناها في الاول فلو تقبل علامة الاسم يبقى اسم لو ما قبلتش علامة الاسم و علامة الـ الفعل تبقى حرف مش بتتعرف من هي شرط ولا مش شرط ففي في الاستفهام مثلا الهمزة ده حرف صح ومتى دي اسم ففي اسماء استفهام وفي حرف استفهام اللي هو هي في الشروط برضو في اسماء شرط اسم شرط وفي اي حرف شرط بنعرف اسم ولا في حرف ازاي لو يقبل علامات الاسم يبقى ايش ممكن من اسم لا يوجد ما ينفعش ليه ما ينفعش ليه؟ عند جمهور تنفع عند جمهور تنفع موطلم اع اسم خلاص هيبقى ده الرأي التانى بقى هو رأيه اللي هي مش اسم اصلا عشان هي ما تنفعش تبقى مبتدى ده رايه كده الثاني قال لا تنفع ده مفدا واستدل بايه بقى ده ماشي احنا مخلدين من هشام لما حد بقى يبقى عالم في النحو يبقى يشوف يرجح براحته هو خ مرجح الامام اسمه احنا بس بنحاول نفهم بحيث تدينا الملكه ناخد الملكه ولكن من ناحية النحو احنا بخلاص بيبقى في الاخر مهما وكذا اسم والتانية وكذا فائد ونميش على كده بقى احنا في الاعراض في طريقتنا العديد ماشي بس هو بيدينا ملكة لنا بالقرآن يعني بيجيب لنا ميزة ابن هشام اللي هو بيستدل بالقرآن كتير ماشي طيب بيقول ايه كده من اية اي مضافقين لا من اية مش مضافقين ايه مهما <تصفيق> مبتدى ايه من آية اه انت بتتكلم على مهما مش في كباب ها.. انت بتتكلم على مهما يوتا به من آية مهما به من آية كان لا مش مضاف اليه من آية هتبقى لا مش جر و ده مين دي من بيانيه آه ثانية واحدة بس من آية اه من آية جر و اه ماشي في محل ايه بقى في محل في محل تفسير أو يعني تأويل أو سنيان هو أنت من أيه أو غالية ما إن شاء الله في الأغلب ما إن شاء الله هم لا يعني في المعنى مهما تأتنا بآي يعني مهما تأتنا بآي يعني ماشي في المعنى هي بينية يسموها بينية ولكن من ناحية الإعراض هي هتجر هتجر آية من خليقة عند ابن هشام نفس المعنى زي من قامزة مفيش فرق عنده للدنيا ما ننسخ من ما ما مهما تتناوب من أي جار المجرور متعلق بمحزوف حال منها ماشي فيبقى مهما تكون هي عند أمرئ من خليقات من خليقات دي حال هي دي فهم عليا طيب وأما ما المصدرية فهي التي تسبق مع ما بعدها بمصدر نحو خوله تعالى ودوا ما عندتم أي ودوا عنتكم يعني إحنا بنكلم ذات على ما المصدرية اللي هو رأيه اللي هي حرف في خلاف فقال المصدرية بس اللي رأيه اللي هي حرف اللي هي إيه اللي امت ما مع الفعل تجيب مصدر يبقى ما عندتم يعني عنتكم وقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا يعني يسر المرء ما ذهب الليالي يعني ذهاب الليالي ماشي وقد اختلف فيها فذهب سيباوي إلى أنها حرف بمنزلة أن المصدري. وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم منزلة الذي وقام على ما لا يعقل يعني زي الذي بس إيه بس وقع عليه على ما لا يعقل وهو الحدث والمعنى ودوا معنتم يعني عند ابن السراج ودوا الذي عنتتموا يعني المعنى هنا يختلف ماشي عند الجمهور أو سواي ودوا عنتاكم عند ابن السراج ودوا الذي عنتتموا بس اللي هو الذي لا يعقل ده ماشي هي العنة الذي عنتتموا فسر المر الذي ذهبه الليالي يعني الذهاب الذي ذهبه الليالي ماشي يرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمته وما قعدته ولو صح ما ذكر لجاز ذلك لأن الأصل أن العائدة يكون مذكورا لا محذوفا ماشي? طيب ايه الموضوع ده بقى? بيقول ايه? سبوي رأيه اللي هي ما مصدرية بمعنى ايه عنتكم. ودوا عنتكم. ماشي الماء والفعل يجيب المصدر. وهما رأيهم الذي بس الذي لا يعقل. يعني العانت الذي عن التمم. طيب هو بقى رد عليهم بايه? ماشي مان با كاي اختيت زيدي ايه? هنا بيتكلم عن مصدر وهنا بيتكلم على ايه? وده معه انتم يعني وده لانتم يعني يعني حصلكو العانات وده وده لذي عن انتم بقى العانات التي عانتمو يعني فيه عنات حصللكو فهما فرحو بيه يعني هو الحدث يعني اللي حصل ايه لا لا, لا. بفيه خلاف كبه بقيه خياني ان انا دي محسوفة ده كده لا ودوا يعني ودوا اللي انتوا تعنته المصدر مش هيبقى في الماضي بس هيبقى ماضي ومضارع وامر كمان يعني ودوا اللي انتوا يحصل لكم العند اما ودوا السلام كله مش طيب فبرد على هذا القول أنه لم يسمع عجبني ما قمته وما قعدته فبيقول إيه بيقول دلوقتي لو أنت قلتم اللي هو صغة موصول بمعنى الذي والجملة التي بعدها لا محل لها من الإعراب صغة لازم الجملة اللي بعد الصلا دي الجملة قصدي اللي بعد الذي لازم يكون فيها إيه عائد فأين العائد على الموصول لازم يكون في عائد لكن لأن كل موصول اسمي لابد له من ايه من صلة وعائد ماشي فالمفروض لو احنا قلنا ودوا الذي عانتموه في ايه في عائد اللي هو الهاء الضمير اللي بعد عانتموه أما في اللغة احنا ما سمعناش خالص اعجبني ما قمته اود ما عنتتم ماشي لا ما سمعناش خالص بقى فممكن قالوا ممكن يكون محزوف فقالوا لو محزوف يبقى لازم يذكر لو مرة في اللغة وفي وف اللغة عمرنا بسمعنا اللي فيه عائق خالص في ضمير اصلا مع, ماء المصدر مع ماء دي ما المصدريه مع مادي فطالما ما فيش ضمير يبقى القول ان انت انت ده مردود عشان لو احنا قلنا اللي هو بمعنى الذي يعني ايه موصول يبقى لازم يبقى في عائد والعائد ده ايه ما موجودش في اللغه فالمعنى فضل دلوقتي العلماء اللغة عندهم الاسم الموصول ليه جمله صله جمله الصله دي لازم يقف فيها عائد العائد ده بيبقى ضمير فالاصل فيه اللي هو مذكور ولكن قد ما ينفعش وحده فجوبا يقيم مذكور يقوم يحدى جوازا وعلامة اللي هو محذوف جوازا اللي هو ينفع يتقال كده وينفع يتقال كده فابن هشام بيقول لهم احنا ما سمعناش في اللغة خالص وجود الضمير ده خالص في ماذا؟ موجود في اللاجي وموجود في الأسماء الموصولة أما في ماذا؟ في ماذا مش موجود؟ فما فيش أعجبني ما قمتهم، ما فيش أعجبني ما عقعدتهو في الكلام ده خالص في اللغه فطالما مش موجود في اللغة يبقى ما ينفعش اللي الافتراض اللي انتوا فرضتوه ده هو المعنى اه يبقى هي ما المصدريه اللي هي ايه على تكه وبالتالي تبقى حرف فهمت طيب في اي اشكال نعم اظن الكلام ده موجوده يرد على هذا القول أنه لم يسمع لم يسمع في لغة العربية لم لم يسمع في لغة العربية عجبني ما قمته وما قعدته ماشي؟ فأما لما أنتم عندكم متعرّب متشكلة برضو الت مفتوحة طيب وقم آه الماضي يعني ماشي؟ وأعجبني ما قعدته الماضي يعني ماشي؟ وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام ورابح حرف مختلف عليه اللي هو إيه لم وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام أو القسم نافيه بمنزلة لم نح لم يقضي ما أمر كلا لم يقضي ما أمر أي لم يقضي ما أمر إن شاء الله نأخذها هي معنى لم بس فيها خلاف عن لم شوي منها كمعنى يعني اللي هي تفيد اللي إيه اللي يحتمل وفي رجاء اللي إيه اللي يحصل الحاجة اللي اللي ما حصلتش دي. فلما يخدم أمره ويرجى أن يخدمه. فهم أنا؟ ومنها حاجات تاني. أما لما فشل معنى فشل الاحتمال ده مهم هنا يعني نفيه بمنزلة لا زي لم ين. وديت حرف باتفاق تاني. قسم فلما إيجابية بمنزلة إلا نحو قولهم نحو وقولهم عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا يعني ما أطلب منك إلا فعل كذا وفي هذين القسمين إيه حرف به بالاتفاق طيب الثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره Mä? Lemmejä, eni akront. Mä? Jätä, lemmejä, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, uutet, سأكرمك فربط وجود الإه الإكرام وجود المري بس الفرق بينهما اللي في الماضي والأو في الإه ماشي طيب واختلف في هذا فقال سبوي إنها حرف وجود لوجود برئيس بوي اللي هي حرف وجود لوجود وقال الفارسي وجماع إنها ظرف بمعنى حين يبقى رأي الفارسي وجماعة أنها ظرفة بمعنى أي حين ورد عليهم يعني بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل إيه؟ من سأته وذلك أنها لو كان ظرفا لحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب وذلك العامل إما قضينا أو دلهم ليس معنا سواهما وكون العامل قضينا مرضود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف وكون العامل دلهم لهم مرضود بأن من لا يعمل ما بعدها فيما قبلها إذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن موضع لها من الإعراب وذلك يقصد الحرفية اخر درس خلي بالكو هيبقى صعب كده في المنطق بعد كده الدنيا تمشي فى متعقبش نفسوك ناشى ان شاء الله يعني بعد كده هيبقى مركز في النحو اكتر ايه طيب نمسك واحدة واحدة بيقول ايه سيبقى وايه رأيه اللى هي رابطة لوجود شيء من وجود غيره ويبقى حرف وجود لوجوده ده طبيعي مفهوم؟ طب الفارسي وجماعة انها ظرفهم بمعنى حين طب ردوا عليهم بايه قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على واته الا دبتوا الارض فلقلنا لما دي بمعنى حين يعني ظرفية الظرف من شروطه اللي هو يحتاج إلى عامل يعمل في محله النصب ماشي؟ يعني من شروطه اللي هو يحتاج إلى عامل ينصبه عشان الظرف ايه؟ منصوب طيب العامل ده بيبقى ايه؟ ياما فعل ياما اسم فاعل ياما اسم وفعول ياما يأم مصدر يعني ياما فاعل ياما حاجة تعمل عمل ايه؟ الفعل ففي الآية عندنا مفيش احتمال عامل إلا فعلين يا إما قضينا يا إما دلهم فلما قضينا علي الموتة ما دلهم على إيه موت إلا دابة الأرض طيب لو قلنا اللي هو قضينا هيبقى مردود ليه؟ عشان اللي بيقول اللي هو اسم بيزعموا اللي هي مضافة إلى ما يليها ماشي والمضاف إليه لا يعمل في في المضافة اللي بيقولوا أصلا اللي هي اسم بيزعمه اللامة دي مضافة إيه لإيه لما يليه اللي هي إيه قضينا ماشي قضينا عليه الموت يعني الجملة والمضاف إليه لا يعمل في المضاف يعني مش ممكن يبقى الجملة اللي هي منها قضينا تعمل في الإيه في المضاف عشان مضاف اليه لا يعمل في المدرسة فيبقى قضاينا ده ما ينفعش يعني يعمل في محل لازم يبقى في حد حاجه بيعمل في محل ايه مثلا ايه ذهبت إلى المدرسة لا الا ظرف صعدته فوق يعني السقف مثلا ففوق دي صعدته دي يعمل في محل نصب ماشي فلازم يبقى في يا اما فعل يا اما حاجه تعمل عمل فعل فتنصب الايه الظرف ممكن يبقى لحذوف فهم معنى بس ده يبقى في حاجة إذا الظرف حاجة تنسيبه آه بيعمل فيه النصب يعني ماشي نعم نسيب شو طيب الحاجة التانية إيه ماذا لهم على موتي طب دل لهم طب لو قلت العامل دل لهم مردود مرضد به بأن من نافيه لا يعمل ما بعدها فيما قبله في الوقت نحن يقولون ما دلهم ما دي ايه نافية فقعدة ما النافية اللي لا يعمل ما بعدها اللي هو هنا دلهم فيما قبلها اللي هو ايه الجملة اللي قبلها اللي هي فلما قضينا عالمين نوت فبالتالي ما ينفعش يبقى العامل يبقى دلهم وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من الاراب بالتالي بقى يمل هشت موضع من الاراب وذلك يقتضي لاحرف ايش احنا قلنا الحرف ده ايه اللي ما ينفعش يبقى اسم ولا فعل فلو انت اثبت اللي هو ينفع يبقى اسم او فعل يبقى اسم او فعل ما اثبتش يبقى حرف هو ده الايه الحرف ماشي طيب معلش ايه طيب ما هي فاضل سطرين بس وجميع الحروف مبنية لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان وبياني ما اختلف فيه منه ذكرت حكمه وانه مبني لا حظ لشيء من كلماته في الإعراب من باب يعني يعني إيه ما تعرفش أبداً ناسي؟ وصلى الله على محمد سلم تسليم كذا المرة ده إحنا بشي مزبوطه ساعة سلفة خو ساعة سووا هاد الشيء ذا ناسي؟